Hatta engkau tak macrai, al-fatih biau tibet negiak, tada mak hatta بالنصر بيدك مفتاحه الرباب النصر افتاح <تصفيق> ماذاك اللي راحوا لو راحوا مجدوا النارة والنصر بيدك مفتاحه الرباب النصر افتاح عم تفكر بعزك بسلاحك من استشهادك شهادك